ومن اللَّيْلِ فاسجد لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هؤلاء يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا கிபுணுமியும نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَسَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبدِيلا إِنَّ هَذِهِ تلك القرآن فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا وما شاءون الا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 سَمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُكِتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكْ لِقِلَاوِدٍ ثُمَّ نُ بيعهم الاخirin كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين